الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي داعية اسلامي سعودي نشأ في مدينة الدمام والتحق بكلية الشريعة ثم حصل على الماجستير في اصول الدين والدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة شغل الدكتور العريفي عدة مناصب في مجال الدعوة فهو عضو مجلس الأمناء بالهيئة العليا للإعلام الإسلامي وعضو في عدد من المكاتب الدعوية والهيئات الإسلامية ومحاضر متعاون لعدد من الجامعات السعودية والعربية والدولية وله أكثر من عشرين مؤلفا من بينها استمتع بحياتك وعشرات المحاضرات ومئات الخطب الدينية وله عدد من البرامج التلفزيونية أبرزها برنامج وضع بصمتك على قناة اقرأ الفضائية ومؤخرا القى الدكتور العريفي عددا من الخطب عن فضائل مصر وقال النبي عليه الصلاة والسلام انكم ستفتحون مصر احسنوا الى اهلها احسنوا الى اهلها فان لهم ذمة ورحما رواه مسلم فهي وصية للأمة كلها لكل من تعامل مع المصريين أن يحسن إليهم وأن يكرمهم وأن يعرف قدرهم وأن يقف معهم عند حاجتهم وأن ينصرهم عندما يؤذون ولم يكتفي نبينا صلى الله عليه وسلم بمدح مصر وأهلها بل أمر بالإحسان حتى إلى أقباطها فقال صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله في قبط مصر ف إنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عده وعونا في سبيل الله مصر بها خزائن الأرض وكانت ترسل كسوة الكعبة منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب ومنها السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم وكمان من السيدة ماريا القبطية زوجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفيها عايز سيدنا يوسف ودفنة ومصر قاهرة الأمم دي كانت كلمات فضيلة العالم الجليل الدعية السعودي الدكتور محمد العريفي خطيب جامع بوردي بن رياض في خطبته عن فضاء المصر منذ أسبوعين كلمات الشيخ العريفي هزت مشاعر المصريين اللي اعتبروها دعم كبير لهم وسط الأزمات والعواصف اللي بتعيشها مصر منذ صورة 25 يناير المصريين استقبلوا الشيخ العريفي بحفاة وبالغة بعد دعوته من قبل الإمام الأكبر شيخ الأزر لزيارة بلدية الثانية مصر وإلقاء خطبة الجمع بعد غد في مسجد عمر دنعص. والنهار ده بيشرفنا ويسعدنا وجود عالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد العريفي الأستاذ بجامعة أهل سعود بالرياض أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان ومقدم برنامج ضع بصمتك على قناة اقرأ الفضائية. وده بأول زهور لفضلته على القنوات المصرية أهلا وسهلا بفضلتك وسعداء جدا بأذن لقاء وأهلا بيك في بردك الثاني أصر يا مرحبا بك أهلا وسهلا بك أخي الدكتور عمر وأنا أعتبر نفسي عند أهلي وأحبابي ومشايخي مصر بلا شك أنها طوقتني وطوقت غيري بفضلها وبتعليمها وأنا ذكرت مرارا يعني أننا عندما نمدح مصر أو نثني على أهلها نحن لا نستحدث فضلا بل نرد فضلا مثل ما قال الله تعالى عن الوالدين وقل ربي رحمهما كما ربياني صغيرة فنحن يعني نرد لأهلنا في مصر شيئا من الإحسان الذي قدموه إلينا يعني أنا أجزم أنه لا يكاد يوجد اليوم أحد له علاقة بالقرآن إلا ولأحد المصريين عليه يد إما حفظه القرآن وإما علمه التجويد القرآن وإما أخذ عليه سندا في القراءات أو ربما صلى به إماما أكاد أجزم أنه لا يوجد أحد في العالم إلا وإذا كان له سند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا بدان يكون الذي علمه مصري أو يمر في السند رجل مصري فنحن انا وغيري حقيقة إذا تكلمنا عن هذا البلد الطيب نعلم أننا بمدحنا لا نزيدهم عزا بل هم أعزة وقد شرفهم الله تعالى على غيرهم لكن نرد شيء من الفضل إليهم الحقيقة فضلتك الخطبة العظيمة اللي الله القطرة كان لها دويا وكان لها صدا طيب جدا في خروج جميع المصريين بدون استثناء خليني اسال حضرتك في البدايه عن توقيت المقصود بإلقاء هذه الخطبه في ذلك الوقت تحديدا أكيد كان في فضلتك لك يعني رؤيه في اختيار التوقيت لإلقاء هذه الخطبه والله يعني مصر انا لاحظت أن كثيرا من يعني المكائد بدات تكاد حولها يعني مصر قرروا ان يعني ان يعملوا هذه الثوره ثوره 25 يناير وطالبوا بإصلاحات معينة هذه الأصلاحات تمت بشكل مرتب وجيد ورئيس منتخب والأمور مرتبة لكني لاحظت أن أقوام بدأوا يدسون أنوفهم في واقع مصر لأجل أن يفسدوا ذات بينهم مع أن مصر فيها من الكفاءات والعقول والحكمة ما يستطيعون أن حل مشاكلهم بينهم وبين أنفسهم وأن يعني يقودوا بلادهم إلى الخير فلاحظت أن هناك عدد من المكائد بدأت تكاتل لهذا البلد عدد من الدسائس بدأت تحرك بدأ يستعمل فيها أحيانا بعض ابناء البلد مثل ما يقال إذا أردت أن تقطع الشجرة فاستعمل غصرا من أغصانها لتضع عليه الفأس فبدأوا يستعملون بعض أهل البلد إلى غير ذلك وجدت حقيقة أنهم يعني أن الإخوة يحتاجون لا أقول إلى نصرة فهم يعني غنيون عن نصرتي لكن إلى ذكر شيء من فضائرهم وإبرازها ووجدت أيضا أنه ربما لو ساق هذه الفضاء الرجل من مشايخ مصر ربما لا يقبل الناس منه ذلك وسيقولون مصري ويمدح بلده لكن لما يذكر هذه الفضاء الرجل من خارج مصر وهي تكون أيضا كلها مبنية على نصوص شرعية يعني هذا الكلام لم ابنه على مزاج شخصي او على رأي شخصي لي وكذلك لم أذكر هذه الفضاء من كلام علماء إنما هو من كلام الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من القصص القديمة التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأقباط يعني المقوقس زعيم القبص كان من أحسن الناس خلقا مع الصحابه من أكرم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذين يرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كسرى وغيرهم يرسل إليهم برسائل فيردون إما برسائله وبعضهم يغضب ويمزق الرسالة وربما أيضا قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل هرقل أما المقوقس فأخذ الكتاب وضعه في, في إناء من عاج من تعظيمه له وأكرم حاطب بن أبي تلب بلتعه الذي جاء بالرسالة وجعل المقوقس هو الذي يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب قبل أن يسمع منه الوصف ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه ماريه القبطية ومعها فتاة أخرى ومعهما عبد يخدمهما وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم دابة وقيل أهدى إليه عسلا من بنها أيضا يخي هذا التعامل والإكرام من المقوقس لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رجل غير مسلم بل هو من القبط لا تستغرب أن يكون هذا يعني هو جد من أجداد المصريين وأنا كنت أقول اليوم للإخوة لما ذكرت قصة موسى قلت هذا جد من أجدادكم أكيد من ذرية موسى من بقي يوسف عليه السلام وإخوانه الأسباط ومن جاء, ومن جاء أيضا من ولد لهم بعد مجيئهم إلى مصر أيضا أكيد أنه لا تزال ذرياتهم باقية في مصر 350 صحابيا جزاروا مصر أو سكنوا فيها أو حكموها هؤلاء أكيد هم ذريات فأنا عندما أتعامل مع المصريين انا أتعامل مع أحفاد أنبياء أتعامل مع أحفاد الصحابة أتعامل مع أفحاد المقوقس هذا الرجل الخلوق الذي تعامل بأحسن التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان رجل قبطي ثم أيضا مسألة أخرى حقيقة جرتني الكلام عن هذا يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإسلام سينتشر كما قال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار الإسلام سينتشر سيصل إلى جزيرة العرب كلها سيصل إلى أفريقيا إلى الشام إلى العراق إلى غيرها وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الصحابة سيفتحون الشام سيفتحون العراق سيفتحون اليمن وسيفتحون مصر لكنه اختار مصر ليوصي الصحابة بأهلها أخبرنا أنه سنفتح فارس صحيح نحن مأمر بالإحسان إلى الناس عموما لكن لم يقل أحسن إلى كذا وكذا إذا إذا فتحتم هذا البلد أما مصر ففيها أك... أحاديث عديدة قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر طيب ما أنت قلت أننا سنفتح العراق وسنفتح اليمن نعم لكن مصر تختلف قال إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها طيب ليش ما قلتها الكلام يا رسول الله عن الشام لماذا ما قلته عن العراق لماذا ما قلته عن اليمن دليل يا أخي أن مصر يعني كأن الله تعالى يختار لها شيئا وقال عليه الصلاة والسلام موصيا بالقبط الأحاديث التي جاءت بالإحسان إلى المسيحيين أحاديث كثيرة في حسن الخلق معهم التلطف إلى آخر بل الإحسان حتى إلى اليهود إلى غير المسلمين نحن مأمرون بحسن التعامل مع الجميع لكن أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم المسيحيين الساكنين في مصر من دون نصارى العالم كلهم ويتكلم عنهم ويقول فأحسنوا إلى القبط فإن لهم ذمة ورحمة وكأن صلى الله عليه وسلم يبين أن هاجر جدته عليه الصلاة والسلام من هنا وأن إسماعيل أخواله أيضا من هنا فأنت تعامل حقيقة مع بلد يعني لا يجوز طبعا الكيد له بل يجب شرعا يعني انا أتعجب كيف يسمع أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأهلها خيرا ثم يذهب يكيد لمصر يا أخي سبحان الله إذا لم يأتي منك خير على قد أمسك عن الشر يعني بعض الناس ربما لا يستطيع أن يعمل الخير فأمسك عن الشر هذا صدق منك على نفسك لكن أن يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهلها خيرا ثم هو يدعو الخير جانبا ويستوصي بأهلها شرا هذا بلا شك يا أخي أنه طامه من الطوام ثم سبحان الله يا أخي مع, مع المكر الكبار الذي كيد لمصر كيد اقتصاديا وسلطت عليها سهام إعلامية منقطعة النظير بشكل كبير جدا كما قال الله أتواصوا به بل هم قوم طاهون يعني كأنهم تواصوا كلهم على, على هدف معين لإسقاط هذا البلد ولإحداث البلبلة في. والله جل وعلا لا تزال عنايته تحيط بهذا البلد وهذا واضح من خلال التصويت على الدستور من خلال تعامل يعني الرئيس مع مع الشعب من خلال انضباط الشعب في العموم بقيه البلد ربما سنتين من بعد الثوره الوضع فيها ما بين انتخابات وغير ذلك ومع ذلك الشعب سبحان الله كان عليه السكينة. يعني انا زرت مصر في اثناء الثوره وزرتها بعدها وتجد انك تمشي في الاماكن كلها وتسير في الاسواق وتخرج وت... بسيارتك وأخرج أيضا بلبسي هذا ومع ذلك لا أجد إلا الأمن والإيمان بينما ربما لو بلد آخر فيه نوع من الاضطراب بعض من في قلوبهم مرض ربما استثمروا هذا الواقع لأجل مصالح لأنفسهم فكأنك تشعر دكتور أن... أن ربنا جل وعلي يريد لهذا البلد الأمن و... وسبحان الله في القرآن قرن الله تعالى بين مصر وبين مكة وقال سبحانه وتعالى عن مكة لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لا لتدخلن المسجد الحرامة إن شاء الله آمنين ولما ذكر الله مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أيضا هذه ما أتت يعني هكذا ربنا جل وعلا إذا تكلم بالقرآن فله سبحانه وتعالى حكمة في هذا ما السر في أنه يقول هنا إن شاء الله آمنين عن مكة ويقول عن مصر إن شاء الله آمنين عنها فيعني أنا أقول الكلام عن هذا البلد هو كلام يطول لكن الذي أؤكد عليه يعني وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلها استوصوا بأهلها خيرا وأنا ذكرت أيضا في الخطبة قلت في الإحسان إليهم إحسان التعامل معهم احترامهم هذه كلها استوصوا خيرا مساعدتهم عند كربتهم كشف مصيبتهم عنهم إذا كان واحد منهم مصابا بشيء مساعدة فقيرهم الوقوف مع غنيهم الكف الشر عنهم هذه الخطبة تعتبر من تنفيذ قولي عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهلها خيرا نعم ويمكن نداية فعالي أن أنا أسأل يمكن خرج السياق لكن منذ يومين كان هناك عيد عيد الإخوة المسيحيين في مصر عيد ميلاد نعم. المسيح وظهرت بعض الآراء تقول أو يعني تفتي بعدم جواز التهنئة إلى الإخوة الأخباط في عيدهم كيف طرف طريقتكم ذلك؟ والله مسألة التهنئة غير المسلمين بأعيادهم هي تنقسم إلى أقسام أما الأعياد العادية مثل مثلا عيد الزواج عيد ميلاد شخصي له مثلا عنده حفلة بمناسبة ترقيته في عمله ونحو ذلك هذه الأشياء التي هي أمور اجتماعية ليست أمور دينية هذه لا بأسة أنتهنئه بها وغير ذلك أما إذا كانت أعياد تتعلق بالدين وفيها ملاحظة أيضا في نفس الدين في نحو العقيدة العلماء لهم في ذلك كلام طويل يعني. إذا كنا نتكلم على المشهد السياسي في مصر فهناك حالة انقسام يعني في 25 يناير كان هناك التحام صحيح و... وامتد الأمر إلى سقوط النظام السابق ثم بعد ذلك تحول الأمر إلى سياسة وعندما تخوض العمل السياسي تحدث الفرق وانقسم الشارع المصري انقسمه في بعض المواقف انقسمه مثلا في الدستور انقسمه ما بين مؤيد النظام الحاكم ومعارض النظام الحاكم فضلتك بتشوف كيف يستطيع أو كيف نستطيع لم الشمل مرة أخرى ووأد هذه الفتنة وإصلاح ما أفسدت السياسة والله يا أخي هي, هي مشكلة أحيانا أن الناس يتحدون عندما يكونون في الشدة ثم يختلفون عندما يكونون في الرخاء مثل يعني مجموعة اللصوص عفواً الذين يتحدون عند السرقة ثم يختلفون عند قسمة المال فإذا كان الناس في الشدة قضيتهم واحدة وهدفهم هو واحد لأجل يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل فإذا حقق الله تعالى لهم ذلك وأيدهم الله جل وعلا ونصرهم فينبغي لهم أن يكونوا بعد ذلك من شكر الله تعالى على هذا أن يحققوا الأهداف التي يسعون إليها ولذلك أنا كنت أقول أيضا كثيرا للإخوة يعني البلد لأجل النهضة به ولأجل أن يكون له عز ولأجل أن يكون له قيادة وريادة مصر وهو المنتظر منها ينبغي عليهم أن يتحدوا وأن يتركوا عنهم الخلافات لا يكون هم الإنسان أن أن يدحر ذاك الحزب او أن ينقص من ذلك الحزب او أن ينصر حزبه على ذلك الحزب أو يسقط هذا او يتكلم على هذا إنما أن يكون همه عمارة هذا البلد عمارة هذا الوطن تأييد التطوير المشاركة الحقيقية في وضع بصمات لاجل عمارة هذا البلد ومساعدة الموهوبين على الظهور فيه وعلى يعني أن يكون لهم شأن ولذلك يعني حتى في العهد القديم لما كان يوسف عليه السلام موجودا وكذلك موسى وغير ذلك تجد أن يوسف وهو نبي كان يشارك في إعمار البلد نعم. ما كان عليه الصلاة والسلام يشتغل فقط في أن أكون عزيز مصر أو أن أظهر أو أن أجعل إخواني لهم رئاسة إنما هذا البلد الذي جعلني في هذا المنصب بل كان يتعامل أيضا ترى يوسف مع حكومة غير إسلامية في عصره لم يكن يذكر أن العزيزة كان مسلم صحيح. ومع ذلك هو وزير للمالية عند حاكم غير مسلم والحاكم يحكم بغير ما أنزل الله ومع ذلك هو يتقن عمله مع أن رئيسه الذي يملك الحكومة رجل غير مسلم ويحكم غير الشريعة ومع ذلك يتقن عمله فيما يتعلق به الأموال وتقسيم الأموال وحفظ المال أيضا حفظ السنابل في بطريقة معينة ثم توزيعها أنا أدعو حقيقة كل المصريين اليوم إلى أن ينسوا الخلافات أن ينسوا حضوظ النفس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في قوم في أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه تجد الواحد حريصا على أن يكون له شرف ويكون له مال هذا يفسد عليه دينه ودنياه أعظم مما يفسد ذئبان جائعان أرسل على زريبة غنم فأنا أقول لكل يعني الجمعيات الموجودة لكل اللي الموجودة ينبغي الإنسان أن ينظر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم ينظر إلى مصلحة بلده يا أخي مصر ليست بأقل من تركيا مصر ليست أقل من ماليزيا ليست أقل يا أخي من من, من سرغافورة ولا من كوريا يعني لا من ناحية كثرة عدد أهلها ولا ذكاء المصريين كثير ممن يقودون المستشفيات اليوم في الخارج م. وهم معهم أعلى الشهادات في الطب م. وفي الهندسة وفي الفلك وفي غير ذلك هم إخوة مصريون سواء تجنسوا بالجنسيات أخرى او بقوا على جنسياتهم الأولى إذن أنت تعامل مع مع شاب عنده قدرات لا ينبغي أن تكون الدول الأخرى تأخذ من هذا الشعبي أذكياءه وتجعل نموها على أيديهم ولو ترى فعلا رأيت أسماء الإخوة الذين يخترعون وينتجون محمد وأحمد وصالح وعمر وغير ذلك لن تجدها كلها جاك وجون وغير ذلك فأنا أقول الإخوة إذا تعاونوا وصار له موجود قوي وهم بإذن الله سيتعدون كثيرا من البلدان التي ربما ليس عندها من المقدرات ما عندهم هل نخشى على مصر من الخلافات بين القوى السياسية؟ هو بلا شك يا أخي أنا, أنا أخشى عليها ذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بس. سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة قال سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها يعني ألا يصيب الأمة كلها قحط في وقت واحد فأعطانيها ثم قال وسألته الثالثة فلا يجعل بأسهم بينهم فما نعانيها قال هذه ما نعطيك إياه سيكون بينهم بأس ف... ومثل ما قال الله تعالى او يلبسكم شيعة ويكون بعضكم بأس بعض. يعني يبدأ بعضكم يأكل في بعض القوى السياسية اللي موجودة اليوم ينبغي أن يكون الإنسان صريحا ونقول أنت ما هو قصتك من تكوين هذا الحزب السياسي هل قصتك يا أخي عمارة البلد النهضة بها توظيف الشباب العاطلين تعليم الذين لم يتعلموا تطوير المدارس تطوير المستشفيات ما هو قصدك إذا كان هذا قصده إذن الطريقة التي تسير من خلالها أنت في البحث عن عز نفسك وعن عزي حزبك فقط وإسقاط الآخرين هذه لن تحقق لك الأهداف التي تريد إذا كانت نيتك صالحة في إصلاح البلد تعاون مع من هم معك ولذلك سيدنا الرسول الله عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل ومعه عمر بن العاص ومعه أبا موسى الأشعري أرسلهما إلى اليمن اول وصية قال لهما لما رأى أنه سيذهب إثنان إلى اليمن لدعوة أهلها قال لهما تطاوعا ولا تختلفا تطاوعا ولا تختلفا أرسلتك يا معاد ويا أبا موسى إلى اليمن لا يبدأ كل واحد يشتغل في الثاني بدل ما تشتغلوا في الناس أنا أرسلتكم لتشرحوا لهم الإسلام ترغبوهم في الإسلام إذا ذهبتم من هناك وبدأ كل واحد يكون مجموعة ويضرب في الثاني إذن بقيت الناس ما ذنبهم لماذا يمنع عنهم الخير فأقول كذلك يعني كل صاحب حزب سياسي اليوم او حزب ديني أو, أو جمعية أو غير ذلك همك يا أخي أن تصلح في المجتمع أن تعين الناس أن, أن ترفع البطالة أن ترفع من مستوى المعيشة أن تدرب العاطلين أن, أن تعين الفقراء المساكين الأيتام أن تعلم الجاهل أن تعلم الأم هذا هو همك يا أخي ليس همك أن ترقى منبرا أو تظهر في قناة لتشفي ما في صدرك من الآخر ثم يا أخي يعني أنا أقول يعني أحبابي وأهلي وإخواني في مصر منهم نتعلم الحكمة يا دكتور عمر لا يليق أن يظهر هذا في قناة يراها كل العالم وينشر غسيل مصر ويطلع الثاني في قناة أخرى وينشر الغسيل كذلك ثم يخرج ذاك مرة ثالث الناس يضحكون يا أخي ويقولوا ما ما ها. لماذا هذا يضحك على هذا وهذا يسب هذا وهذا يفعل كذا يعني ينبغي إذا كان بينهم هذه الخلافات أن يجلسوا يا أخي على مائدة واحدة أن يجتمعوا في حزب معين في صالة معينة في مؤتمر في أي شيء وإن شاء وأن بعضهم بعضا ما عندنا مشكلة ما هم أبناء بلد واحد لكن يا أخي أن يصل الحال إلى أن يظهر في قناة فضائية يشاهدها العالم ثم يبدأ يسب في الحزب الفلاني وربما أيضا ذكر بعض الألفاظ النابية هذا لا يجوز وأنا أقول ان في المصريين من الحكمة وفيهم من العقل وفيهم من الإدراك ما يمنعهم بإذن الله تعالى أن يصلوا إلى هذا المستوى إذا, إذا في خلاف وإنسان له ملاحظة على احزاب أخرى بلاش يستعمل القنوات في هذا أظهر للناس يا أخي أننا أقوية وأننا متحدون وأن بلدنا ظاهر أن ما عندنا خلاف كذا يا أخي يعني هم, هم يضعفون بلدهم لما ينظر إليهم الإنسان من بعيد ثم يقول إذن البلد يعني ذهبت أدراج الرياح ما دام هذا يسب هذا وهذا عنده مجموعة ترى إذا, إذا تفرق الناس وأصبحت الأحزاب يعني كل إنسان يضرب في الآخر وغافلوا عن بلادهم هذا اول آية السقوط يعني ولا يبعد أن يكونوا مثل بعض البلدان التي أسقط فيها حكام والآن صار لهم عشر سنوات لم يعني يجدوا أمنا مثل إخوتنا في الصومال وغير ذلك لأنهم تكونوا إلى مجموعات وأحزاب بدأت تضرب في بعض ثم نتكلم عن الصومال عدد سكان ما يصل 15 مليون فما بالك 85 مليون و 90 مليون يا لما يصل لهم هذا فأنا أدعو إخوتي وأحبابي و... و... يعني واهلي الذين أحبهم الله في مصر إلى أن يدعوا عنهم الخلافات قدر المستطاع ولو على الأقل في هذه المرحلة يعني اهدأوا سنة سنتين لحد ما البلد يعني يقف على قدميه وقوفا تاما و... ويلتفت إلى, إلى النهضة وإلى الإنشاء وغير ذلك ثم بعد ذلك ممكن تصفون ما بينك إذن فضلتك بماذا أنت ناصح الحاكم والمعارضين والله يا أخي أنا آثق في في حكمة وذكاء وقدرات الرئيس مرسي وفقه الله وأنا أتصور أنه عنده قدرة عالية في التعامل مع سواء الأحزاب المعارضة أو في التعامل مع الأحزاب التي التي تؤيده وإن كنت لست متابعة للسياسة بشكل كبير لكني واثق من خلال ما سألت بعض إخوتي المصريين وبعض الباحثين في هذه الأمور ذكروا لأشياء طمأنتني حقيقة وأنا لا أخاف على مصر لا أكتمك يعني الله تعالى قال آمنين معناها آمنين بإذن الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لن يوصي بها هكذا جزافا لن يوصي بها إلا وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحب هذا البلد وبالتالي أمره أن يوصي الناس بأهله وإذا أحب الله تعالى قوم لن يضيعهم أنا واثق بإذن الله تعالى من هذا لكن لا ينبغي أن يعني أن نصرها ممكن نعرف هذا الأشياء التي ذكرت حتى نطمئن نعم منها مثلا أن النبي عليه والسلام لما ذكر مصر أوصى بها خيرا لا يمكن يوصي بأقوام سيئين يعني لا يمكن يكون أهل مصر أهل سوء ومع ذلك يقول استوصوا بهم خيرا بل سيقول أدبوهم افعلوا كذا فكونه يوصي بهم خيرا هذا دليل على على خيريتهم لا. الله تعالى ذكر الأمثلة بأهل مصر قبل أن يذكرها بغيرهم يعني مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا ها يا ربي أنت الآن تضرب مثلا لأجل مثلا ناصع البياض لأجل أن نتبعه من اختار الله قال امرأة فرعون امرأة مصرية إذ قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنب ربنا جل وعلا قدر أن يتفجر ماء زمزم أن يبنى الحرم وطيب مكة حولها بلدان كثيرة في ذلك الحين المدينة فيها ناس كثير وفيها نساء الطائف مليئة أيضا بالناس بعض القرى حول مكة فيها ناس ومع ذلك يأمر الله يقدر الله لإبراهيم يطلع من فلسطين إلى مصر يجلس فيها ساعات فقط لأجل أن يأخذ هاجر ويأخذ وتحدث قصة مع ملك مصر في ذلك الحين لأجل أن يأخذ هاجر ثم يعود ثم يذهب بهاجر إلى منطقة الحرب لم يقدر الله تعالى أن إبراهيم يتزوج من الطائف ثم يضعها في مكة أو يأخذ من المدينة ويضعها في مكة يذهب إلى مصر ليأخذها حتى يسكنها في مكة لاجل أن تتفجر يتفجر زمزم عندها ولأجل أن تسعى هي بين الصفا والمروة ثم يأمر الله جميع الأنبياء وجميع الناس أن يسعوا بين الصفا والمروة اتباعا لمرأة مصرية فأنت لما, لما تنظر إلى مثل هذا ولما قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه الرجل مصري النبي الوحيد الذي أكثر الله عنه في القرآن الكلام نبي مصري موسى عليه السلام ذكره الله في القرآن 183 مره ذكر اسمه وذكر قصته في 25 موضعا عجيب ما هم الأنبياء يا أخي 315 نبي ذكر الله منهم في القرآن 25 نبيا لماذا اختار الله تعالى موسى طيب ما هو جزيرة العرب كان فيها أنبياء عاد ومداء صالح اللي موجودة عندنا في السعودية الآن قريب من المدينة وعدد من الأماكة موجود في جزيرة العرب ومع ذلك يختار الله تعالى موسى هناك ليذكره في كتاب ينزل في مكة تشعر كأن الله جل وعلا يعني يريد ويقضي ويقدر لهذا البلد شيئا نحن لا نعلمه ثم إذا تأملت أيضا في التاريخ وجدت أنه كثيرة من البلدان التي فيها إما أديان وإما طوائف مختلفة في التاريخ أنه وقع بينهم حروب أنا حقيقة نظرت في تاريخ مصر وجدت أن الأقباط وأن ومع المسلمين يعيشون في تعايش وفي سلام وتجد هذا الجار قبطي وهذا جار مسلم صحيح. وهذا يوم يهدي لهم لوخية وهذا يوم يهدي لهم محشي صحيح. والأمور بينهم طيبة وأطفالهم يلعبون مع بعض يعني تتعجب من, من مثل ذلك يعني أنه وبينما تجد عددا من البلدان التي فيها يعني ربما طوائف أو فيها أديان تقرأ في التاريخ فتجد أنه وقع بينهم حروب وقع بينهم شيء أو هؤلاء لهم أحياء معينة أحياء فيها مثلا المسيحيون وهذه فيها المسلمون بينما مصر لا تجد العمارة الواحدة فيها الأمر متنوع في هذا وكأن الله جل وعلا يحميهم من أن يقع بينهم حرب أن يقع بينهم يعني مشاكل أهلية طائفية دينية فتنة. وفتن ونحو ذلك هذا كله يا أخي اجعلني اقول إن, ان مصر لها في الغيب شيء نحن لا نعلمه ومصر ايضا قادت الامة الاسلامية لما كانت فيها الخلافة اكثر من 264 سنة لما سقطت الخلافة في بغداد انتقلت مباشرة الى مصر اكثر من 264 سنة ثم انتقلت بعد ذلك الخلافة الى تركيا مصر اليوم هي تقود العالم الإسلامي والعربي خاصة تقوده من أكثر من ستمائة سنة ثقافيا وعلميا يعني منذ القديم والكتب تطبع في مصر الكتب حتى قبل أن يفتح في مصر مطابع أو المفتحة المطابع في لبنان فكان المثل يقول مصر تؤلف ولبنان تطبع والخرطوم تقرأ فكانت مصر من ذلك الحين يشتغلون بالتأليف وهو لما يشتغل بالتأليف معناه يصدر ثقافته يصدر فهمه هو لن, لن يؤلف كتابا بثقافة لبلد آخر وبالتالي هو يصدر ثقافة إلى غيره صارت القيادة لمصر القيادة الثقافية القيادة العلمية ولا تزال مؤثرة إلى اليوم بل يا أخي حتى لما بدأت الدراسة في دول الخليج انا أذكر بعض مشايخي الكبار في السن الذين يعني درسوا قبل أكثر من خمسين سنة وستين سنة أول ما بدأت الدراسة في المملكة العربية السعودية ذكروا لي بأنه كانوا يدرسون بمناهج مطبوعة في مصر بل كان يقول لي شيخنا الشيخ عبدالله بن جبرين توفي الله يغفر لي يقول لي كنا في عام سبعة وسبعين هجري سبعة وسبعين هجري يعني ربما سبعة ميلادي يقول كانت تأتينا الكتب الطبعة المصرية وعليها إعلانات لمعارض في مصر يعني تأتيهم بالطبعة نفسها حتى طبع في المملكة كتب وكان من ضمن الذين يشرفون على الطباعة إخوة أيضا من مصر وهم الذين يشاركون في التأليف بل, بل إنني نظرت أيضا في تاريخ مصر وجدت ان الحرم المكي لم يتولى الإمامة فيه خلال السنوات الماضية بعد يعني الدولة السعودية لم يتوله إلا أئمة من السعودية إلا ثلاثة أشخاص وكلهم من مصر يعني ما صلى به أحد إماما مثلا من الشام من اليمن من العراق من, من كذا إلا ثلاثة أشخاص هم غير سعوديين تولوا الإمامة وكلهم من مصر الشيخ عبدالظاهر أبو السمح رحمه الله وهو أيضا اول من استعمل المايكروفون في المسجد الحرام الشيخ عبد المهيمن أبو السمح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وكلهم مشايخ من مصر بعض مشايخ مصر جاء إلى المملكة وتتلمذ عليه مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله جاء وصل إلى مرتبة أن أصبح عضوا في هيئة كبار العلماء ثم أصبح عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء وهم خمسة مشايخ فقط وأصبح ونائب الرئيس فيها هذه مرتبه يا أخي عظيمة حقيقة يعني صحيح. وتتلمذ عليه المشايخ الشيخ منع القطان جاء أيضا ودرس في الجامعة وكان مستشارا للملك فيصل رحمه الله إذن أنت تكلم حقيقة لا أقول عن علاقة وطيدة بل, بل كذلك الملك عبد العزيز رحمه الله لم يزر دولة في العالم غير دول الخليج طبعا لم يزر دوله في العالم الا مصر هل تصدق صحيح. ما ذهب والله لبنان ذهب مم. الى سوريا ذهب الى الاردن مع كلها هذه البلاد إلى السودان لم يذهب الا الى مصر اذا علاقه مصر اصلا بالمملكه بلاد الحرمين علاقه وطيده يعني انا انا اجزم انه لا يستطيع باذن الله احد ان يفسدها ولا ان يعني أن يكدر مائها باذن الله وهذا مدام أنه مرتبطون ببلاد الحرمين وبالحرم المكي وبل بل أمس كنت جالسا مع عالي السفير دكتور احمد القطان وفقه الله وهو رجل فاضل صحيح. فقال لي أنه في عام 2012 منح مليون تأشيرة عمره للمصريين مليون أتحدى أن تجد بلد آخر ربما منح له ولو نصف هذا الرقم دليل على, على هذا الارتباط القوي لا. إذا كنا نتحدث عن الوضع يعني أتمنى أن أسأل فضلتك عن رأيك في تجربة الطيار الإسلامي في حكم مصر حتى الآن وإيه نصيحة لفضلتك تقدمها للإسلاميين والله يا أخي أنا, أنا لست سياسيا عموما لكني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ينفع بهم ولا شك أن الإنسان الذي سيعمل بناء على استشارة للآخرين وان يكون ونوافق إن شاء الله تعالى من قدرات الرئيس وفقه الله وسدده وعنده عدد من المستشارين الأقوية المتميزين وهو لا يعني في الغالب انهم ان الانسان لا لا يستفرد برايه فهو عنده اخوه فضل كرام كما سمعت عنهم يعني من المستشارين العقلة الحكماء وهو ايضا رجل متميز ما الله تعالى ندلهم على الخير الاعلام احنا حضرتك بتتكلم على الاعلام ودور الاعلام والصخب اللي في الاعلام بالتأكيد لك رأي في الإعلام وما يقدمه الإعلام ونصيحتك للإعلام والإعلاميين والله لا, لا أكتمك دكتور عمر يعني النبي عليه الصلاة <تصفيق> والسلام لما ذكر آخر الزمان قال الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعني الإعلاميون ينقسمون إلى قسمين إما رجل سيتكلم بكلام حق لكن هذا الكلام الحق الذي سيقوله لا يصلح أن يقال للعامة لا يصلح أن يقال للعامة يصلحا يقال في مجالس خاصة لمستشارين لا تقوله العامة الذين ربما لا يدركون فهم ذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه الإمام السيد العظيم الحكيم علي بن أبي طالب يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة عمر رضي الله عنه لما كان في الحج صيح مسلم جاء إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين إني سمعت فلانا يقول لو قد سئلنا لولينا فلانا فإن عمر كانت ولايته فلتاه هكذا واحد يتكلم يقول والله احنا ولينا عمر كذا بسرعة من غير تفكير لو سألوني لولينا فلانا غضب عمر وأراد أن يصعد على مرتفع في الحج يكلم الحجاج عن هذا الموضوع فقال له بعض الصحابة شوف العقل مستشارين لعمر فقال يا أمير المؤمنين إنك في الحج يحضرك الأعرابي الجاهل ويحضرك العبد الضعيف ويستمع إليك الأعجمي الذي لا يفهم ما تقول ربما واحد أعجمي يفهم بعض الكلام ولا يدرك البعض وينقل خطأا إلى قومه فإذا رجعت إلى المدينة وكنت عند أصحاب الرأي تكلم بما تريد قال عمر قلت بالرأي ثم رجع إلى المدينة ثم قام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أمامه أقوام يفهمون ماذا يقول فقال إني سمعت فلانا يقول كذا وكذا ونبه على هذا الموضوع فأنا أقول كذلك الذي يتكلم في الإعلام لا يناسب أن يقول كل شيء أنت يا أخي تتكلم في الإعلام لجموع من الناس منهم ناس فهمهم قليل منهم ناس يفهمون خطأا منهم أقوام ربما لو سمعك تقول ويل للمصلين ترك الصلاة طيب هو لا يدرك أن بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون فهي حقيقة مسؤولية كبيرة ينبغي الإنسان أن ينتبه إليها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يكتب الله عليه بها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب الذي سيتكلم بالكلمة دون أن يفكر ما هي أبعادها وربما يا أخي خاصة إذا كان الإنسان سيثير الناس على شخص معين ويبدأ يسب الحزب الفناني فيتوجه الناس إلى صاحب ذلك الحزب ربما ضربوه أو قتلوه أو ضروه وكان هذا شريكا في الإثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله فالإنسان يحذر مثل ذلك عندما يكون في الإعلام يعني ينضبط في عبارته ينظر في مآلات كلامه هذا في غاية الأهمية إذا كنا نتحدث عن دور الإعلام فبالتأكيد المواطن المواطن نفسه يعاني يعني كنا لسا نتكلم قبل الحلقة نعم. على أن الفقر مرتفع بشكل كبير ال الناس تنتظر كانت بعد الثورة ان تشعر بالنعيم والرخاء الناس ما زالت تعاني من الفقر عندنا 1126 منطقة عشوائية بيعيش فيها تقريبا 26 مليون مواطن عندهم شمية نظيفة ورصرف صحي الناس دي فضلتك صبرة بقالها سنين طويلة وتنتظر أن يعني الفرج نقول لهم ايه عشان خاطر الصبر على الابتلاء اللي هم فيه والفرج ومتى يأتي هذا الفرج والله يا أخي يعقوب الأيوب عليه السلام لما قالت لهم رأته يا فلان متى يشفيك الله وكان قد به المرض فالتفت إليها وقال كم لبثنا في النعيم قالت لبثنا في النعيم سبعين سنة قال فكم لبثنا في البلاء قالت سبع سني قال فاصبر حتى نجلس في البلاء كما جلسنا في النعيم ثم نقول يا ربي اكشفوا عنا أنا أقول يا أخي الناس عاشوا سنين طويلة يعني في حكم مستبت وها هي الأموال اليوم يعني الحكومة تبحث عنها يمين ويسارا أموال البلد أموال مصر وخلافات على أموال عمر سليمان وكم مليار إلى غير ذلك لا يمكن أن كل هذه الأمور التي تتابعت وتراكمت خلال 23 سنة بل خلال أكثر من ذلك لا يمكن يا أخي أن تحل بين بين ليلة وضحاها إلا أن يكون يعني خلق من جديد أن تمحى مصر وتبنى من جديد ويعني أيضا الإصلاح أن يبدأ الإنسان بالإصلاح وتطوير وتوفير للناس الأشياء التي يعني يحتاجون إليها أكثر من غيرها فيهتم مثلا بالتعليم وتطويره يهتم بالصحة ثم بعد ذلك يبدأ يتدرج وأهم شيء يهتم به في البداية الأمن ويبدو لي أن مصر الآن تعدت مرحلة حفاظ. الحفاظ على الأمن يعني بمرحلها الآن لهم اهتمام بالحفاظ على التعليم الحفاظ على التطوير الصحة وهذه الأمور الأخرى ينبغي للناس أن يصبروا عليها قليلاً نعم برضو يعني يمكن انا عايز أقول بس أن فيه تلفونات كتيرة جداً جاءة لفضلتك وفيه على تويتر وعلى فيسبوك يعني ما شاء الله أسئلة حفظ. كثيرة جدا فأنا يعني لو تسمح لنا في الآخر ممكن كده أنا بناخد في نهاية اللقاء يعني بعض التلفونات من المحبين يعني الله يحفظ وناخد بعض الأسئلة من الفيس ومن, ومن تويتر لكن عايز أتكلم مع فضلتك أيضاً عن الدعاء المغالاة الوعد يظهر في أجهزة إعلام دينية أحيانا يسيء إلى الدين ينفر كما يرى البعض كيف ترى أو ما هو الدور الحقيقي الآن وأنت اليوم كنت في لقاء مع فضيلة دكتور أحمد طيب شيخ الأزر ما هو الدور المطلوب الآن من الدعاء في مصر في ظل الأوضاع والمشهد السياسي تفضل تفضلتك وكلمها بارك مشاهد. الله فيك أنا أيضا ذكرتني أن أشكر والدنا الشيخ الأزهر بارك الله فيه على استقباله اليوم كان استقبالا رائعا حفيا ليس غريبا على, على مثلها أن يستقبل ابنه جزاها الله خير وكنت أتحدث معه وظهر أن تخصصنا واحد كلنا متخصص في العقيد في مقارنة الأديان وكان النقاش رائعا وفقه الله وسدده ونفع الله به أما بالنسبة ما يتعلق بالدعاة يعني المشكلة هي دكتور أن بعض الناس يسمعوا كلاما من داعية ثم يعممه على غيرها نقول يا جماعة الدعاة بشر كما أنه يعني يخرج سياسيون على الشاشة فيتكلموا أحدهم بما بشيء سيء جدا ربما بعض الأطباء أو مهندسين أو غير ذلك يخرجوا على الشاشة ويخرجوا منه ربما شيء غير مناسب كذلك الدعاة بشر من الناس فلا ينبغي أن يذم جميع الدعاة بناء على أن بعضهم ربما خرج منه كلمة أحياناً في لقاء مباشر لم يحسب لها حساباً أو صارت يعني من فرط الكلام الذي لم يقدر ما يأتي بعده لكن الواجب طبعا على الدعاة أن يأخذوا الناس بالرفق باللين يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد يعني هم الذين جعلهم الله تعالى منار البلاد والعباد والناس لحبهم لأهل الخير والدعوة خاصة المصريين يعني المصريون يا أخي هم قوم يعني عاطفيون محبون للخير يا أخي إذا كان موسى عليه السلام وهو راكب في السفينة مع الخضر فلما خالع الخضر لوحا قال أخرقتها لتغرق أهلها طيب ما أنت بتغرق يا موسى ما قال أخرقتها لتغرقها لا نسي نفسها لما شاف المساكين أخرقتها لتغرق أهلها موسى يخرج عليه السلام متعب جدا ومجهد ويبحث عن شجرة يرتاح تحتها ثم يرى امرأتين تذودان غنمهما يقوم ما خطبكما طيب أنت تعبان قالت لا نسك حتى يصر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظلم طيب أنت متعب جدا على كل قل للمرأتين أعطوني لبنا معكم طعام أين بيتكم أريد أن أشرح واقعي لكم لا لا الرجل يعني شاعره جياشة في الإحسان إلى الآخرين هؤلاء هم المصريون فأنا أقول يعني ينبغي على يعني الدعاة الذين شرفهم والله تعالى بالإحسان إلى الناس ودعوتهم أن يأخذوا الناس قدر سطع بالرفق بالليل وأيضا نحن يا أخي لا نكون ندقق على الدعاة لا نضع كل داعية تحت المجهر تكلم لمدة ساعة وساعة ونصف في القناة الفضائية نبدأ ننظر آه الكلمة هذه غير مناسبة كيف داعية يقولها يا أخي من بشر يا أخي من الطبيعي أن يكون مني مثل ذلك أيضا أخذهم بالرفق والليل والسياسة هذا أمر مهارم في حد بعد يسأل يقول لحضرتك ازاي اتقرب الى الله كيفية التقرب الى الله بارك عمي. الله فيك التقرب الى الله سبحانه وتعالى نعم. بعبادته وايضا بالاحسان الى خلقه الله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين التقرب الله جل وعلا بهذا وبالاحسان الى الناس وحسن خلق معهم وعمارة المجتمع وعمل الاعمال التي فيها نفعل الغير قدر المستطاع لان هذا اجرخ اعظم بيذن الله نعم السورة السورية يعني حدثت تحدثت عن نزول الملائكة ودفع عن السور السوريين وطالبت الدعم السورة السورية شايف الوضع في سوريا إزاي الآن؟ والله يا أخي يعني وضع سوريا بلا شك أنه وضع مؤلم والمذابح التي رأيناها في سوريا لم نراها من اليهود والذي ينظر في تاريخ فلسطين سواء ضرب اليهود لغزة أو غيرها ما يجد مثل هذه المذابح المتتابعة وكل من كان يستطيع أن ينصر إخوتنا وأهلنا في سوريا ولم يفعل ذلك فهو آثم يعني أي ذنب لأطفال يذبحون بالسكاكين يا أخي وأنا رأيت صوراً لمذبحة من المذابح مذبحة حلفاية وإذا بعض الأطفال يعني هم يذبحون بالسكاكين ولما وجدت جثثهم وإذا بعضهم قد بال على ملابسه هذا لم يبل قبل أن يموت هذا بال قبل الموت من شدة الرعب واضح اللون من بنطاله أنه قد يعني يا أخي اعتبر هذا الولد هو ابنك اعتبر تلك الفتاة التي تغتصب اعتبرها ابنتك تلك العجوز التي تبكي وتندب حظها اعتبرها أمك يا أخي هذا الشعور بجسد الواحد هو أمر مفقود مع مع الأسف يعني بل حتى التبرع الآن لأهلنا في سوريا ودعمهم بالمال مع الأسف عدد من الدول تمنع الناس من صحيح تقفوا أمامهم في ذلك طيب في دول عربية تعارض الصورة السورية تعارض مثل هذا الناس الآن يموتون يا أخي حتى لو قال البعض الله هل أنت الله راضي عنهم عن هؤلاء عن تلك الدول التي تعارض الصورة السورية ما ماذا راضي يعني, يعني شايف نحطوفهم إزاي لا, لا أظن أن ربنا يرضى عنه الذي يرى أمثال هؤلاء يا أخي لو كان, لو كان مجموعة يهود في قرية واحد يقتلهم بهذه الطريقة ويقتل الأطفال والنساء لم نعناه وقلنا ما يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي ينهى أن يقتل شيخ كبير أن تقتل امرأة أن يقتل طفل أن يجهز على جريح في المعركة لاحظ معركة واحد جريح ما يجوز أنك تجهز عليه خذها أسير عالجه وبعدها نتفاهم معه وهو, وهو, وهو عدو لك ربما كان يعني يهوديا وعابدا للأصنام وما بالك يا أخي به أقوام ضعفة مساكين لم يطالبوا بشيء إلا بإصلاح أحوالهم بلا شك أن الكل يجب عليه نصرتهم بقدر ما يستطيع وأنا متفائل بإذن الله تعالى أن حالهم قريبا بإذن الله جل وعلا سيكونوا على خير إن شاء الله حضرتك ممنوع من دخول الاتحاد الأوروبي <تصفيق> عايز أعرف حكاية الشاب الألماني اللي أعلم الإسلام وعليه تحرك في برلين أنا لست ممنوعا لست <تصفيق> انا أنا كنت الأسبوع الماضي في ألمانيا نعم هذا كلام جرائد. كلام جرائد ويبدو أن الجرائد أنا لا أدري هي تستقي الأخبار من أين؟ يعني نحن المشكلة اليوم أصبحت الجرائد الإلكترونية يعني كل شخص يستطيع من بيتها أن يفتح جريدة الإلكترونية هو رئيس تحرير ويكون هو رئيس تحرير وهو الصحب صح. الوحيد ربما فيها وينشر ما أرد أنا كنت الأسبوع الماضي في, في ألمانيا لا. ولقيت محاضرة في مسجد النور في برلين وتقدم شاب وأعلن إسلامه بحمد الله ليس تأثراً به لا لكن هو دعاه أحد زملائه في الجامعة ثم جاء به ليعنى إسلامه نعم يمكن في إشكالية بنقع فيها الآن أن بعض الإسلاميين المتشددين يكفرون معارضيهم في السياسة يكفرون الليبراليين كيف ترى ذلك وفي تقدير سيتك مما هو مفهومك للليبرالية والله يا أخي أما بالنسبة للتكفير أنا سأتكلم عنه أول يعني الأصل أن أننا نأخذ الناس بظواهرهم النبي عليه الصلاة والسلام يقوله مرت ونقاتل الناس حتى يقولوا في الواية حتى يشهدوا أن لا إله الله ونحمد رسول الله فإذا قالوا ذلك عصوا من دمائهم ومالهم وحسابهم على الله وحتى الذي لم يقول أشهدوا أن لا إله الله ونحمد رسول الله إذا كان ذنبيا وجب أن يتعامل معه بالتعامل الحسن واللطف ويعطى حقوقه إلى غير ذلك إذا كان الشخص الآخر لم يقع فيما يعني يكفر به لم يقع في نواقض للإسلام ومكفرات فلا يجوز الإنسان أن يتسرع بتكفيره أو إلقاء الكفر عليه ونحو ذلك والذي يعلم ما في القلوب هو ربنا جل وعلا نعم الخطاب الديني إذا كنا نتحدث عن الخطاب الديني ما هو الخطاب الديني الذي يجب أن نتحدث بأن نستمع إليه اليوم يعني الحقيقة بعض الدعاء وعلا أو بعض المشايخ في المساجد تجد حداك أنه عنده 52 خطبة 52 خطبة معروفين في يوم ولد النبي حيقول خطبة وفي عيد الهجرة حيقول خطبة وفي كذا حيقول خطبة حتى في عيد العمال ممكن يبقى فيه خطبة برضو اللي أنا عايز أقوله كيفية تجديد الخطاب الديني في مصر وقالية الوصول ما بين الداعية أو الشيخ اللي بيتحدث بها الخطاب الديني ومين المطلقين كيف نجد هذه العلاقة التي تجعل كلامه يؤثر وما يبقاش مجالة كلام يتسمع سنخرج من الجام أحسنت والله هذه هذه من أهم المسائل التي يعني ينبغي التنبيه عليها وهو أن يعتني من من جعله الله تعالى متحدثا للناس سواء من خلال التلفاز أو من خلال الإنترنت أو من خلال يعني اليوتيوب وغيرها او كذلك من خلال المنابر يعني الناس في صلاة الجمعة جمعهم الله تعالى لك وحرم عليهم أن يمس أحدهم الحصى أو أن يمس الفراش يعبث به أو أن يتكلم مع من بجانبه أو أن يرد على هاتفه نحو ذلك كل هذا لا يجوز الإنسان أن يعبث به بل لابد أن يركز نظره وتفكيره كله ونركزه مع كلام هذا الخطيب فإذا هذا الخطيب لم يحترم عقولهم ولم يحترم يعني أوقاتهم التي صرفوها لك فتعطيهم اختيار الموضوع المناسب أن تعرضه بأسلوب مناسب ان تعرضه بأسلوب عصري يا أخي الآن بدأ عدد الذين يحضرون في المساجد عددهم كثير وعدد كبير منهم من الشباب يحتاج أن تذكر له إحصائيات في خطبة الجمعة يحتاج أن تذكر له ربما قصص واقعية يحتاج أن تذكر له أمثلة من الواقع لا ينبغي أن يكون كلامك فقط أخذته من كتب قديمة عناية الخطيب بأسلوبه عنايته بمستوى خطبته هذا يزيد الناس قناعة به وبالتالي أيضا نحن مطالبون يا أخي أن نساعد الخطيب يعني أنا خطيب جمعة من سنوات أفرح لما يأتيني شخص ويقول يا دكتور أنا أقتلح عليك خطبة عن المخدرات وتفضل أنا حضرت لك خطبة إذا مناسبة أخطبها أنا أفر وهذا لم يحدث طوال عشرين سنة مضت ما أذكر جاءني واحد حضر لي خطبة مع أنني قلت للناس في المسجد قلت أنا أعلم أن من بينكم ناس فضلا ومثقفون يا جماعة هذا صندوق في المسجد وضعت أربعة صناديك هذه أربعة صناديك في المسجد الذي عنده موضوع خطبة او عنده خطبة مستعد يجهزها يكتبها ويجهزه يضعه لي هنا يضعها في سيدي او يضعها في أوراق يضعها في هذا الصندوق ولم يتعاون الناس يعني فأحيانا المشكلة اننا ربما ننتقد الخطيب ونقول هذا خطيب ما يعرف يحضر إلقائه غير جيد بينما لو طلب منه أن نساعده في التحضير او في نقاط معينة يعني بعض الناس ربما لا يتحمسوا معه في هذا في الأخ اسمه عبد الله هيك البعث على الفيسبوك يقول نفسي فضيلة الشيخ يعمل مبادرة بنفسه إجمع فيها بين جبهة الإنقاذ وبين الإخوان والسلفيين ومؤسسة الرئاسة للصلح والالتفات لمصالح مصر والله يا اخي انا انا أدعو الله لهم انا الاخوه اعطوني اكبر من حجمي انا انا يعني طالب والله وتلميذ من تلاميذ المشايخ والفضله والحكمة في مصر وانا واثق باذن الله تعالى أن في مصر من الحكمة والعقلاء والمشايخ الفضله والسياسيين أيضا الحكمة انهم يستطيعون باذن الله تعالى حل مثل هذه المشاكل انا انا يعني خادم من خدم من خدمي هذا البلد الطيب من خدم مصر ومستعد للمساعدة في أي شيء لكنني أعلم أن الإخوة في مصرهم هم على قدرة في أن يحلوا مثل هذه المشاكل بأنفسهم الفن السؤال بيسأل فضلتك يعني هل توافق على الفن؟ ما هي المعايير التي يجب أن تتوافر في الفن حتى يكون فنا يعني مقبول؟ والله دكتور الفن هو بلا شك أنه رسالة لإيصال أفكار معينة إلى الناس سواء كانت أفكار طيبة أو أفكار سيئة إذا التزم الفن بأفكار الضوابط الشرعية ما قدح في أعراض الناس صار هناك يعني انضباط بالأحكام الشرعية فيه وقدم الرسالة بأسلوب مناسب أحسن اختيار السيناريو والحوار والفكرة التي يطرحونها واختيار الممثلين المناسبين لأجل طرح مثل هذه الافكار بلا شك أنه يحقق رسالة ربما لا يحققها غير ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل لا أقول الفن بل يستعمل أساليب متعددة في إيصال الفكرة ومثلا عليه الصلاة كان يخط خطا ثم يخط خطوطا عن جانبه ويقول هذا صراط الله وهذه طرق على كل طريق شيطان يقول تعالى إلي تعالى إلي لاحظ هذا هذا البيان لاجل أن يوصل إليهم الفكرة بغير الكلام يوصرها بالرسم وغير ذلك من الأمثلة لما كان صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الحرير وأخذ الذهب على المنبر وهم ينظرون إليه ثم قال هذاني حرام على ذكري أمة حل لإناتها ما هو لو قال عليه الصلاة والسلام الحرير والذهب حرام يلبسوا الرجال يفهمون لكن كون يأخذ الحرير بيده ويأخذ الذهب بيده ويريه الناس هذا أقوى في إيصال الفكرة فكذلك الناس اليوم أهل الفن إذا استطاع أن ينضبط بالضوابط الشرعية في العموم وأن يوصل الفكرة بأسلوب مناسب بلا شك أنه يؤدي رسالة إن شاء الله من الحين والاخر تعرض الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام لحملات وافلام ورسومات مسيئه فضيلتكم كيف ترون كيفيه المواجهه والتصدي لهذه المحاولات التي تسيء للرسول عليه الصلاه والسلام اولا انا لوجهت نظري في نشر ما, ما ما يخرج به او ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلام او من رسومات يعني نبينا صلى الله عليه واله وسلم شرفه الله تعالى وطهره وأكرمه والذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب رسول الله عيسى بن مريم أو يسب رسول الله موسى أو يسب أحداً من الأنبياء هو كي الذي يرفع بصره إلى الشمس ثم يبصق عليها فلا يلبثوا أن يعود بصاقه على وجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الأنبياء لا يضرهم ذم هؤلاء أو ينفعهم مدحوم لكن الذي أرى حقيقة أن يعني نحن أحياناً نشارك في, في نشرها يعني تأتي مثلا جريدة من الجرائد المغمورة في بلد من البلدان وترسم النبي صلى الله عليه وسلم رسمة معينة ربما هذه الجريدة يطبع منها عشرة آلاف والرجيع تسعلاف وخمسمية ونأتي نحن ونأخذها وننشرها فتفرح الجريدة أنه ظهر اسمها في كل موطن ولو أننا يعني مدام أنها لم, يك... لم ينشرها هم نشرا كبيرا في قنوات ونحوه لماتت في يومها وكذلك بعض الأفلام أنا رأيت فيلما يعني مقطعا من نشره في اليوتيوب وربما صحيح. أنت أيضا رأيته نعم. يعني من ناحية الفنية سيئ. سيئ جدا حتى من ناحية الفنية والتقنية والإخراج قبل عرضه لم يرى 300 واحد لما, اليوتي... لما عرضت فوق الثلاثة مليون أحسنت. يعني مجموعة من, من الناس جاءوا وصنعوا مثل ذلك وأنا واثق وأجزم مئة في المئة أن لا الأقباط يرضونه ولا العقلاء من المسيحيين يرضون مثل ذلك هم لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولا عن عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من الأنبياء ما يرون مثل ذلك لكن لما يأتي مجموعة من سقط المتاع عندهم ممن لا يلتفت إليهم ويصنعون مثل ذلك هذا لا ينبغي لنا أن ننشره نحن ونبدأ يعني ننشره بيننا في الواتس أب ولا ننشر الرابط ونقول انظروا كيف مثلوا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تنشر مثل هذا اسكت عنه ولذلك ترى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون ذنب المشركين لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كانوا يتناقلونه يعني المشركون كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يا, يا مجنون يا يا كذاب يا ساحر يا كاهن وكان بعضهم يركبوا قصصا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تنقل إلينا ولم يقل يوما عمر مثلا سمعت أبا جهل يقول في الجاهل لا كانوا يسكتون فماتت لم يقل يوما أبو بكر سمعته يوما أميها بن خلف أو سمعت أبا لهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا لا كانوا يسكتون فتموت في مكانها فكذلك انا أدعو إخواني حقيقة أشكر لهم حماسهم لكن كثير من هذه الأمور نحن نساعد في نشرها إلا إذا كان الشيء انتشر بقوة مثل العرضة في سينما في جرائد كبيرة جدا في تكلم به بعض كبراء القوم صح هذا يعني ينبغي أن يرد عليه بالأساليب المعروفة أما غيره فأنا حقيقة ضد أن نبدأ أن ننشره نحن يعني أنا أعطيك مثالا عندي في تويتر يعني متابعون بارك الله فيهم يصلون تقريبا إلى أربعة ملايين فبعض الإخوة يرسل إليه رابط فيه مثلاً شخص يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا شيخ أنشر هذا الرابط لتحذرهم منه سبحان الله فأدخل اليوتيوب فأجد أن المشاهدين خمسة أو ستة طيب لو نشرتها الرابط لأربعة ملايين ماذا سيحصل او مثلاً شخص يفتح صفحة في تويتر له معرف يسب الله تعالى ثم يأتي أحد الإخوة يرسل إليه المعرف ويقول يا شيخ حذر من هذا الشخص أدخلوا إلى الصفحة وإذا المتابعون خمسة أشخاص أو ستة أشخاص يا أخي من غير الحكمة أن, أن أرسل تغريدة إلى أربعة ملايين أقول أحذركم من هذا كم واحد منهم سيتابعه على أقل ليستمع إلى غلطاته وغبائه ربما رفعت معدله إلى, إلى مئة ألف فأحيانا يا أخي السكوت عن هذا وعدم الالتفات إليه ما دام لم يظهر السكوت عنه كما قال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أعرض وقال جل وعلا فاصدأ بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين لا تلتفت تقول لا ترك وتنشر كلامه لا أعرض عنه سوف يموت في مكانه رأي فضلتك إيه في السكوك الإسلامية السكوك الإسلامية ماذا تعني بها؟ السكوك الإسلامية هو مشروع يعني يتم النقاش حوله الآن في مصر الفكرة باختصار شديدة هي سكوك للمرابحة في بعض المشروعات في بعض البنوك وطبعا الفايدة زيرو يعني عشر الخاطر ما يكونش في فايدة لكن طبعا تبقى للمرابحة وتبقى للمكسب والخسارة هكذا أنا فهمتها الحقيقة عليها جدل في الشارع الآن عليها جدل بين الفقهاء في مصر ما بين من يؤيدها ومن يعرضها والأظهر له رأيه المشيخ لهم رأي وحتى الآن لم نصل إلى النتيجة فما رأي فضلتكم في مفهوم السكوك الإسلامي والله دكتور عمر هي تحتاج مني إلى مراجعة بنودها حتى أعود لك الفتوى لكن يعني أنا تذكرتني بارك الله في كيف مهم وهو رسالة انا أوجهها إلى كل التجار أوجهها إلى التجار في الخليج وجهها إلى التجار المصريين الذين يستثمرون خارج البلد أوجهها إلى التجار في العراق أوجهها إلى التجار العراقيين الذين خرجوا بأموالهم اليوم واستثمروها ربما في أوروبا أو ربما لا تزال مخزنة في بنوك معينة أوجهها أيضا إلى النساء التي عندهن ثروات يعني أنا اطلعت قبل فترة كنت مع أحد الاقتصاديين عندنا في المملكة فذكر لي أن الثروات التي تملكها نساء وهي مجمدة في البنوك تكون ورثة من أبيها وتعرف المرأة ليست مثل الرجل ربما منطلقة في التجارة وغيرها لها أطفالها أو عندها وظيفتها وبالتالي تحتاج مصروف شهري فوجد أن الثروات المجمدة في البنوك في عام 2011 المسجلة بإسم نساء في المملكة 67 مليار ريال م. رقم هائل طيب هؤلاء النساء التي عندها الأموال التي ربما لا تثق في أحد يشغلها وهي أيضا ربما خبرتها قليلة طيب هذه الأموال التي عندها انا أوجه النداء لها هؤلاء جميعا إلى الاستثمار في مصر انا أقول في أراضي في مصر اشتري عقار في مصر اشتري عمائر في مصر آه.. ابني إذا كنت تستطيع أن تنشئي مصانع في مصر يأتي واحد يا أخي ما في مانع يتفق مع شركة, شركة من شركات السيارات الكبرى يضع لها مصانع في مصر انا رأيت مثل هذا يا أخي في تركيا مصانع لتلك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوكالات الكبرى في تركيا بأيد تركية ونفع الله بها انا أدعو الجميع حقيقة إلى الاستثمار هنا وإلى جمع أموالهم هنا بقدر مستطاع اولا هنا قدرات بشرية قوية جدا وعالية هنا ذكاء وحكمة و... وأيضا قدرة على العمل انا اليوم يا أخي بعد صلاة الفجر أنظر إلى النيل وأنا في الفندق أنا أشكرك على هذه الدعوة الكريمة دكتورة. يا دكتور الله يكلم ونشرت الصورة اليوم في تويتر وإذا صيادو السمك بعد الفجر في شده البرد يشتغلون بصيد السمك وإذا الناس في الشارع تحت شغالين وكأنك في, في يعني في خلية نحل الشعب المصري شعب يعني حيوي فانا اجزم حقيقتها ان التاجر الذي سياتي إلى هنا ويشتغل وانا والله اقول عن نفسي لو كنت من أصحاب الاموال الكبرى ورؤوس الاموال لعملت في مصر ورجوت البركه اليس نبينا صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا باهلها خيره انا يا اخي لما اتي وافتح مصنع هنا في مصر ثم وظف مثلاً خمسمائة شاب انا الآن أطعمت خمسمائة أسرة وربما زوجت خمسمائة شاب أيضاً بسبب أني وظفتهم ثم تزوجوا وأعفوا الفتيات فحرصهم حقيقة أنا أدعو الجميع لأن يستثمروا هنا ويبدو لي أيضاً أن الاقتصاد المصري الآن متوجه إلى خير يعني يبدو لي أنه في السابق كان هناك بعض القيود وايضا كان هناك بعض الاستغلال والابتزاز لمن يأتي يعني هنسمح لك لكن تدفع لنا كده هنسمح لك لكن تخلف فلان شريك لك الآن لا الأمر أصبح أسهل بكثير فأنا أدعو الجميع حقيقة قبل أن يرتفع العقار اللي عنده فلوس يا جماعة يحطها في مصر الذي عنده يعني أفكار معينة لمصانع يشتغلها في مصر انا أجزم أنه ربما الشيء اللي المتر اليوم الذي يسوى ربما مئة جنيه ستجده بعد خمس سنوات يسوى ألف جنيه انا أكاد أجزم بها حقيقة وجلس مع عدد من الإخوة العقاريين والاستثماريين وذكروا أن مصر متوجه إلى, إلى اقتصاد قوي ولن يضيع الله تعالى هذا البلد فأنا أدعو حقيقة الجميع إلى أن يستثمروا هنا وبإذن الله تعالى أن الله جل وعلا سيفتح لهم هذه دعوة كريمة بسمحني أن أتلقى التليفون ومكالمة خاصة جدا من دولة الامارات تحديدا من فضيلة العالم الجليد دكتور عمر عبد الكافي أهلا وسهلا دكتور عمر مرحبا عليكم. أهلا, وسهلا. الله. أهلا وسهلا أهلا وسهلا فضل العريفي دكتور العريفي ما حضرتك اتفضل دكتور عمر امم دكتور العريفي السلام عليكم وعليكم طبع. السلام مرحبا والدنا وشيخنا مرحبا مرحبا حبيبي يعني انا اقول من تضيف علينا اليوم يعني انا احيي الدكتور العريفي ابنا غاليا وداعيا موفقا وزميلا عزيزا وعالما جديلا الله لو نطقت زراق طين نفسه لاعلمت حبها لك يلا لا أكون شهادة في لك مجروحة أنك تعلم كم أحبك لأنك ابن بار لمصر. ليس غريبا على دماثة خلقك أن أسمع هذا أنك أذاننا وشرفت وطنك ويعني إذا أصدقنا أن أقول بارك الله لنا فيك وجمعنا الله ويجب من في كل خير أنا سعيد في هذا الحوار وأنا يعني, يعني لا أتمنى أن نخضح حوارك الثميل وأنا مستمع ومستمتعله بارك الله فيك شيخنا ويحفظك ربي بارك الله فيكم شكرا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته في الجليل معنا تليفون اخر الدكتور شريف ابو النجا مدير مستشفى سرطان الاطفال 57 359 اهلا دكتور شريف تفضل يا فندم عليكم فضلت الشيخ يا حضراتكم الله مرحبا يا دكتور الله يحييك يا طبيب الشيخ حضرتك ما شرفنا ومنورنا في مصر انا اسمي دكتور شريف ابو النجا أنا أستاذ طب أولام الأطفال في جامعة طاهرة ومدير مستشفى سرطان الأطفال يا ربي أحفظك نستينا بنقدم لحدك دعوة لحد هذا تيجي تزورنا في المستشفى ف... وتبركنا كده وتبرك العيانين إن شاء الله بزيارة حضرتك وإحنا متشاكلين للحاجات الحضرتك بتتكلم فيها عن نصر وبتذكرنا بها بمصر وبترجع علينا الروح المفقودة الحية اليومين دولت <تسجيل> <تسجيل> اه <الله تسجيل> اتمنى ان حضرتك تقبق الدعوه أبشر بما يسرك يا دكتور واعتبرني باذن الله يتعالى زائر لكم قريبا باذن الله انا كنت فضلت كنت بقعده فضيله الشيخ عشان بقى احنا بنحب نخزر على طول <تسجيل> <تسجيل> لا لا لا لا ابشر بما يسرك انا كنت <تسجيل> بقعده فضيله الشيخ حضرتك انا هاخد ارقامك من دكتور عمرو مع حضرتك انا حظبط اللقاء مع فضيلته ان شاء الله وتبقى زياره على طول ان شاء الله باذن الله الله يحفظ شكرا دكتور شيفه معنا الفنان احمد عبد الراز اهلا بيك يا فندم مساء الخير يا دكتوره انا بشكر حضرتك على استضافتك لهذا العالم الدكتور الجليم الدكتور الله محمد الله. الحقيقه ويعني احنا بنحبه من غير ما نشوفه ولا نعرفه شخصيا ويعرف ان مصر كلها بتحبه وربنا يكثر من امثاله شكرا يعني هذا الرجل نموذج يحتذى لكل من يعرف الإسلام معرفة حقيقية ويعرف الله معرفة حقيقية وكلامه يعتبر أمثلة نموذجية يريد كل مصر وكل العالم العربي يسمعوه كويس ويفهموه ويقولو إيه عشان يعرفوا الإسلام الصحيح شكرا فنان العحمد العزيز اتفضل أنا بس أنا عندي مكالمات كتيرة وب... وفضلت <تصفيق> عنده طبعا ممايته حتى شيره حاجة تغيرها اتفضل اه دكتور محمد انا يعني بسعى لعمل مصرحية وإنت قلت الفن الجاد واللي بقدم رسالة هي مصرحية عملها الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي الحسين سائراً وشهيداً في ذلك جهدادة نحن كدنا موافقة سابقة كان من سنوات عديدة لهذا النص على أن يعني لا يظهر الحسين بشخصيته أن اللي حيعمل الشخصية نقول يقول الحسين فقال عند حضرتك مانع من ظهور هذا العمل اللي فيه معاني كثيرة جدا جدا وكتبها الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي بعظمة وإحنا كلنا محتاجين إن إحنا نشوف هذا العمل استطوراً هجيب إجابة حار للحياة شكراً جزيلاً فنان عبد الوارس أصلي في تلفوناك كثيراً جداً أنا أرجو بس المتوصلين أنا مش هاخد كله أعذروني إن أنا يعني بنحاول نستغل اللقاء مع فضلته يعني في قديل وقت أنا أحمد من القيارة تفضل يا أحمد بسرعة جدا اتفضل. أرجوك. عليكم سيد فضل تحية شيخنا أسماتنا فاسمع منا يا مادحا بلد مصر وأهلها يا عارفا لمس لآلئ قلبها أسرت قلبي من أساور فضلها بكرتني أني ألامس أرضها يا شيخا أسرى الخطابة بوصفها أنا ابن مصر وقد جهلت قدرها زادت بريقا حين بدأت بوصفها تسقط شعوبا وقفت تعزي مجدها هل من مزيد يوقظ مواطن همتي هل من مزيد يجري الدماء بشعبها؟ يا من تعنف مجد الملوك وعرشها لأجل مصر حتى تحطم قيدها أو يا عريفي هل أنت مصري مثلنا؟ أم أن مصر بدأت تأنه حتى سمعت صراقها؟ أو يا عريفي يا من تغازل مصرنا أنا ابن مصر وقد عجبت لصبرها يا من سمعتم قول العريفي بمصرنا سترون مصر؟ ينا ينهض شعبها الله عليك شكرا جميله يا استاذ احمد جدا آه. جميله شكرا ليك يعني هذا هو حب الناس فضلتك آه. انا عارف وقتنا إن احنا يمكن خلاص انا بينتهي لكن يمكن سؤال للفنان احمد واطلب بسؤال اخر يعني كان في مسلسل عمر تم عن سيد عمر بن الخطاب كيف ترى ظهور الصحابه كيف ترى ظهور الحسين كيف من يحاول الآن أن يقدم عملا دراميا يظهر فيه رسول عليه الصلاة والسلام والله يا أخي الكلام على هذا يطول جدا وأنا لا أكتمك ليس لمتابعة كثيرة للفن وخبرة فيه قليلة والكلام عن هذه الأمور يحتاج إلى لجان وإلى علماء يتحاورون فيها ويتناقشون لكنني أدعو كل من أراد أن يعني نشأ شيء أن يتعلق بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بصحابته الكرام أو بالإمام الحسين أو بغيره رضي الله تعالى عنهم يعني أن لا تأخذه العاطفة دون الرجوع إلى العلماء وإلى سؤالهم النية الصالحة أمر حسن لكن لابد بد من سؤال العلماء ورجع إليه وفي النهاية كلمة ودعاء ونبدأ كلمة توجهها فضلتك لشعب مصر المحبين ودعاء الحقيقة كل الناس طلب أن حركتها دواء من خلفك فاسمحني أن توجه كلمة والكاميرا ودام حضرتك توجهها كيف ما تريد أن تقول بعد ندعو إن شاء الله, الله, الله, الله أنا يعني أدعو حقيقة أهلي ومشايخي واحبابي في مصر في مصر العظمة في مصر الأنبياء في مصر القرآن في مصر العلماء في مصر التاريخ في مصر الخلافة في مصر القيادة والريادة أدعوهم جميعا إلى نسيان الخلافات التي تكون بينهم إلى نسيان حظوظ النفس إلى أن يكون همهم واحد وهو عمارة هذا البلد إعادة هذا البلد إلى قيادة الأمة إعادة البلد إلى الريادة أن يكون هم الإنسان أنا ماذا قدمت لديني ماذا قدمت لمجتمعي ماذا قدمت لحل المشاكل الاقتصادية لحل مشاكل الوظائف لحل المشاكل المتعلقة بأي أمرنا الأمور أنا ماذا قدمت وما هي بصمتي لا أريد أن أعيش هكذا صفرا على الشمال بل أن يكون لي وجود هنا كذلك أن يحسن بعضهم ببعض الظن وأن لا يكبر المسائل الصغيرة وأن لا ينشر غسيلهم للخارج يعني لا داعي حقيقة أن كل مشكلة يتكلم فيها في الإعلام يثار فيها أمور تجعل الناس ربما ينظرون إلى المصريين نظرة غير مشرقة أنتم بلد لكم عمقكم التاريخي أنتم بلد يعني ميزكم الله تعالى في القرآن وميزكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في السنة ينبغي أن تعرفوا قدركم قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى عن المعلها مليئ اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر واهلها اسال الله ان يحفظ مصر واهلها اللهم صب عليههم الخير صبا صبا أمين. اللهم صب عليههم الخير صبا صبا أمين. اللهم يا رب العالمين احفظهم من حسد الحاسدين امين اللهم احفظ مصر من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وافساد المفسدين اللهم احفظ مصر واهلها من شر الاشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم إني أسألك لمصر وأهلها عيش السعداء اللهم إني أسألك لهم عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أعيذهم بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ألف قلوبهم اللهم ألف قلوبهم اللهم ألم عمور ديارهم اللهم بارك لهم في أرزاقهم اللهم بارك لهم في أرزاقهم اللهم بارك لهم في أرضهم يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم من بركات السماء اللهم أنزل عليهم من بركات السماء اللهم وأخرج لهم من خيرات الأرض يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم داوي ضعيفهم اللهم داوي مريضهم اللهم داوي مريضهم وقوي ضعيفهم اللهم وانصر مظلومهم يا رب العالمين اللهم وأغني فقيرهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام إني أسألك لمصر ولأهلها يا حي يا قيوم أن ترفع قدرهم وأن تيسر أمرهم وأن تجمع كلمتهم وأن تحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم اجعلهم إخوة متحابين اللهم اجعلهم إخوة متحابين اللهم صفنا وآياهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ولجميع بلداننا في كل مكان يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين تفضل بك مولانا هو يعني جزاك الله, الله عنا خير, خير الجزاء خير. ونفع بك الاسلام المسلمين وانا يعني لا أستطيع الا باسمي وباسم جميع المصريين اتقدم لكم الشكر فيك. والتقدير الله يجزيك والتحيه الله والحب فيك. والعرفان يعني اولا بهذا الحوار وسنين لوجودك معنا في منص السلسله لما تقول انت اعطيتنا املا كبير في غد مشرق ان شاء الله بمعنى يعني وبارك الله فيك كدائما ونحن يعني البلد الاخناك في مصر دائما نيلع ونسعد بزياراتك الكثيره ولا تحرمنا من هذه الزيارات ونرجو بلا ان نلتقي قريبا ان شاء الله, الله أيضا يعني في لقاء يعني اجمعنا بحالنا ان شاء الله اشكرك ايضا دكتور عمر واشكر الاخوه والاخوات الذين تابعوا معنا وانا اعتبرهم هم اصحاب الفضل بهذا فضيله بارك العالم بارك الجليل الله الدكتور محمد علي شكرا جزيلا على اللقاء ويعني الله خيرا شاكرين جدا اهلا وسهلا بك معنا في وقت لقاءك كان اشرح هذا لقاؤنا مع العالم الجليل عندما نجلس في حضرة العلماء بالتاكيد مجالس العلماء تحفها الملائكه يعني انا سعيد بهذا اللقاء وارجو ان تكونوا جميعا سعداء بلقائنا مع هذا العالم الجليل المحب المحب لمصر الداعي لحب مصر عندما يدعونا لحب مصر فبالتأكيد الجميع يتكاتف إن شاء الله بإذن الله. حتى يعني نعود مرة أخرى عندما نحب بعضا نحب مصر إن شاء الله. شكراً لعالم الجليد دكتور محمد العريفي. عايزة نوه لحاجة على فكرة. الشيخ محمد العريفي إن شاء الله دلوقتي يعني خلال ساعة حيكون في لقاء آخر على شاشة التلفزيون المصري. لمن يريد أيضاً أن يتابع حواراته الجميلة الشيخة. كنت أتمنى أن يطول الحوار لكن كما تعلمون يجب أن نلتزم نحترم فاصل. ونعود في احتفاليه نظمتها الكليه الامريكيه للتنميه